بسم الله الرحمن الرحيم حانم وال كتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه اننا كننا منذرين فيا يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا اننا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم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 بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَوْمَئِذٍ يَنَاشُ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ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 يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّامْ تَنْتَكِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ عَوْنًا وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنَّ لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله